كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِي يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَجَعَلَهُ رَبِّي رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ له من قَبِلَ سَمِيًا قَالَ رَبِّ إِنَّا يَكُونُ لِي غُلامٌ وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس فلا فليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليه يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبروا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في بِمَرْيَمَ إِذْ تَبَدَّتْ مِنْ أَهْلِهَا إِذْ تَبَدَّتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحنا سَلن إلَ يِهَا رُحَنَ فَتَمَ الثَّلَ لَهَ شَرًا سَوّ قَالَت إ أَعرذُ بِرحمَانِ وَِكَ إنِ كُ رسول ربك لأهبى لك, لأهب لك غلاما زكيا قال إنما أنا رسول ربك لأهبى لك غلاما زكيا قالت أنا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 عملت فانت بذت به مكانا قصيا فاجا اهل المخاض الى جذع نخله طالت طالت طالت يا ليتني مت قبل هذا و نجہ چیح ال چھزنی واد جعل ربك تحتك سرنيا وهز اليك بجذع نخله تساقط عليك رطبا جنيا فكني واشربي وقري عينا وقري عينا فَيُمن تَرَيْنَ مِنَ البَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَن أُكَلِّمَ اليَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمُهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا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 ويأخذ من ولد سبحانه سبحانه سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيقوم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 قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني, فاتبعني أهدك صراقا سبيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنفق كان بي حفيّا واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادع ربي وادع اتينا وجعلنا وجعلنا لهم لسان صدقا نبي واذكر في الكتاب اسماعيل ان انه كان صادقا الوعد وكان رسولا نبي وكان يأمر اهله بالصلاه وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مك وَجَدَتْ بَيْنَنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا, خروا سجدا الله اللهم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه الشهوات اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات سوف فيصف سوف يلقون ضيا الا من تاب وآمن وعمل صالحا وعباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر سَانُوا أن خَلَقُناَهُ مِ قَبلل وَلَم يكُ شَيئ فَورَبّكَ لَ نَحشرهُ وَالشطينَ ثمَُّ لَ نُحظًِاَّهُ حَ ملن ذن می کھل شی آتین اوہ اشدوہ منتھی سو مل نل مل دین اولا بِهَا ہلیہ وَإِن فَاتَّمَمَ مَا قَضَى ثُمَّ نُنَجِّي النَّبِيِّينَ إِذَا اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمنوا أي أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَلِأِيَاقُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وإما فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير فَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَهُ وَلَدًا أَطَلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا دَّ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَلَمْ تَرَ أن سَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَأْذُهُمْ أَذَاءَ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نُعِدُّ لَهُمْ عَذَابَ إِنَّمَا نُعِدُّ لَهُمْ عَذَابَ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ المُجِدمَِ إِلَى جَهَن مَوِْدَ لَا يَمِكُ الشَّفَتَ إِلَّ إِلَّ مَن التَّخَدَعٍ دَرُْ وَحْمَانِ عَهد وَقَاُ التَّخَذَر وَحْمَُ لقد جئتم شيئا إدًا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا أن وقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه ثانك لتبشر به لتبشر به المتقين وتنذر به قوما اللدان وكم اهلكنا قبلهم من قر هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا